ما اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به الإنسان ربه أجاب دعاءه يقول الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ما تدعوا فله الأسماء الحسنى الإنسان مخير في أن يدعو ربه بأي اسم من أسمائه التي ذكرت في القرآن الكريم ويزيد عددها على التسعة والتسعين التي ذكرت في الحديث الذي رواه الترمذي من احصاها دخل الجنة أي من حفظها وعمل بما فيها وهناك من الأسماء ما هو أقرب للاستجابه عند الدعاء به وهو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى والراجع من أقوال العلماء أنه مؤلف من عدة أسماء بناء على الأحاديث الواردة فيه فقد روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به اعطى كما رووا أيضا أنه سمع رجلا يدعو بقوله اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم وفي بعض الروايات أن اسم الله الأعظم موجود في آية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفي فاتحة سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح الظاهر من تعدد الروايات أن القاسم المشترك بينها هو توحيد الله سبحانه، والدعاء بالتوحيد فيه إخلاص وثقة بالله ونفي للشريك عنه وتقرير أنه لا يستحق أحد سواه أن نلجأ إليه، فلا بد لكل دعاء أن يصحبه هذا الشعور حتى يكون في موضع الرجاء للقبول. من هذا نرى أن اسم الله الأعظم. موجود في القرآن الكريم على أن هناك أسماء لله لم ينزل بها قرآن ولم يثبت بها حديث فقد جاء في بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي رواه ابن السني وذكره النووي في كتابه الأذكار والله أعلم